بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم فَهِيَ فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم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 إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْلَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْسَلُونَ تُبًا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إن إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا ما تغيّرنا بكم، لئلام تنتهون لنجم أنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا اإن ذُكِّرْتُمْ بَل أنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ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 أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُؤْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْكِذُونَ إِنِّي الَّلَّهِ فِي ظَلَالِ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوا قِيلَ دَخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يعلمون. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفج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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ فَلَا فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون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 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يشاء اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون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 إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون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 هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 افلا يعقلون وما علمناهُ شعرا وما ينبغي له ان هو ذكر وقران مبين ليون وَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا وَلَمَّا رَأْكُمْ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 أو ليس الذي خلق السماء والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم كما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون